من فضائله ايضا انه جنة كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره في الحديث الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والصيام جنة جنة يعني انه مانع له عن المعاصي والشهوات وقيل انه جنة بمعنى انه يمنعه من دخول النار او هو ستر له من النار او هو ستر له من النار وقال بعض اهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره انه يجمع الامرين هو جنة له في الدنيا بحيث يمنعه من الشهوات ومن الوقوع فيما حرم الله جل وعلا وهو ايضا جنة له في الاخره اي ان يكون سترا له من عذاب الله جل وعلا من فرائله ايضا انه لا عدل له لا يعدل الصوم شيء في القربات كما صح بذلك الحديث عند مسلم وغيره حينما طلب أحد الصحابة ظنه ابا امامه أن يأمره بشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا يعدله شيء وهذا واضح لأن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي الصحيح والصوم لي وانا اجزيبه وجاء في الحديث ذكر ان الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف اذا الصوم يحوي هذه الفضائل كلها بل حتى جاء ما يدل على انه حماية للمرء في ايام الفتن والمحن بل انه مما يكفر الذنوب في ايام الفتن كما جاء عند البخاري وغيره من حديث عمر رضي الله تعالى عنه عفوا حديث حذيفة ابن اليامار رضي الله تعالى عنه حينما سأل عمر رضي الله تعالى عنه من حوله عن حديث في الفتن فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يكفر ما يصيب المرء في فتنية او كما قال رضي الله تعالى عنه بمعنى أن ما يصيب المرء من فتنه في اهله وماله ونفسه في اخر الزمان في ايام الفتن يكفره الصوم والصلاة فدل على ان الصوم ايضا كفارة لان الفتن يموج الناس فيها وهي تموج يموج بعضها في بعض ومن سلم منها قد لا يسلم من غبارها وقد يناله شيء من لوثتها ودمارها فكان بحاجة ماسة الى ما يكفر الله جل وعلا به ما اصابه من هذه الفتن فكان الصوم مما يكفر الله به الخطايا في ايام الفتن كما دل عليه حديث حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه اذا هذه هي بعض فضائل الصوم ننتقل الى ما يتعلق بانواع الصوم او ماهيه الصوم هل هو على نوع واحد او اكثر من نوع نقول بحسب الاستقراء والتتبع فان الصوم انواع النوع الاول الصوم الواجب والنوع الثاني الصوم المستحب والنوع الثالث الصوم المحرم والنوع الرابع الصوم المكروه وليس هناك نوع خامس بمعنى أن يكون صوما مباحا لأن الصوم لا يحتمل إلا أن يكون مامورا به أو أن يكون منهيا عنه وهذا المأمور به ينقسم إلى قسمين إما أن يكون أمرا جازما بمعنى أنه واجب أو أن يكون أمرا غير جازم بمعنى أن يكون صوما مستحبا وأما النهي أي الصوم المنهي عنه فإنه ينقسم إلى قسمين إما أن يكون نهيا جازما فيكون هو الصوم المحرم وإما أن يكون نهيا غير جازم فيكون هو الصوم المكروه فيكون هو الصوم المكروه هذه أقسام او أنواع الصوم